في عز ما كنت أحس فيك وأفتح لك أبواب قلبي خداتني رجلي لبابك جيتك وأنا ما تكرني كنت رايح لك بس تكرني كذا لطول غيابك هزمتني اهوتسبيك وافتح لك ابواب قلبي خدعني رجلي الباب جيتك وانا ما ذكرني etha bashra hale kajik w arja' abik tqul ضيق ومتا ما تفرح أفرح لك ولا غبت أموت ومتا ما شفتك أحيابك إن كان ودك ترسيني على كحلك لميت لم عمري وخاوتك على هدافك لا ضيق تضيق ومتا ما تفرح أفرح لك ومتى ما شفتك يا بك اني ودك ترسيني عليك لميت عمري على هدابك